و ر ب ع م ا و ا وثلاثين ث ن ي في للهجرة م س ج د القائم ع ل ي ه ا ل س الخامسة ل الحلقة بالله ا م م أعوذ ن ا ل الرجيم ش ي ط ا ن ب س م ا ل ل الرحمن ل ه ا ر ح ي م ا للعلوم ح م د ل ل ه رب ا ا م ي ن ا ا ا ا ل ل ل ل ص ة و س وعلى أشرف الاسلاميه أ ن ب ي ء و ا ل م ر ي ي ن ن س د ونبينا ح م د وآله ر ي ن بحول الله تعالى ن أ خ ذ حديثنا الخامس في رحاب ا ل م ن ا ج ا ت ا ل ش ا ب ا ن ي ة لامامنا أ م ي ر المؤمنين عليه افضل ا ل ص ل ا ة والسلام ووصلنا إ ل ى ا ل ع ب ا ر ة الدعائيه ة الشريفة وأقبل علي إذا ناجيتك وأقبل علي فقد ر ب ت إليك ووقفت بين يديك مستكينا لك و أ ش ر ن ا إ ل ى الهرب في آ خ ر حديثنا إ ل ى الله تبارك وتعالى وعلى هذا سنجمل ا ل آ ن العوامل ب إ ض ا ف ة في هذا اليوم يعني ا ل م ن ج ا ه العامل ا ل أ و ل والهرب وهو ا ل ح ر ك ة ا ل س ر ي ع ة العامل الثاني ثم ا ل ت أ د ب مع الله تبارك وتعالى ا ل أ د ب و ا ل ت أ د ب من أ ه م ا ل أ م و ر التي ترضي الباري جل وعلا على هذا العبد ومما ينبغي بل يجب على العبد أ ن يكون م ت أ د ب ا مع الله تبارك وتعالى قبل أ ن أ ش ي ر إ ل ى هذه ا ل ن ق ط ة أ ح ب أ ن أ ت م م المطلب السابق بذكر شاهد من الشواهد نحن قلنا لاحظ ا ل ع ب ا ر ة هربت إ ل ي ك ولم تقل هربت إ ل ى شيء آ خ ر من من عطاء الله تبارك وتعالى يعني ترى ا ل إ ن س ا ن يهرب إ ل ى ا ل أ م و ا ل يجتنيها يهرب إ ل ى شيء من أ م و ر هذه الدنيا مثلا لكن فرق أ ن يهرب إ ل ى الله تبارك وتعالى آآ آآ ذكروا أ ن ا ل إ س ك ن د ر المقدوني خرج في يوم من ا ل أ ي ا م مع أ ص ح ا ب ه وحاشيته في ر ح ل ة ت أ م ل فيها فيها شاهد قوي على هذا الجانب في ر ح ل ة فلما وصلوا إ ل ى وادي من ا ل أ و د ي ة كانت فيه أ ح ج ا ر ك ر ي م ة أ م ر ه م ب أ ن ينزلوا كان بالليل فكل ه ي أ خ ذ وهو لهم نزل هؤلاء الناس إ ل ى الوادي وكل ه م بحسبه البعض جاء, جاء ب ك م ي ة ك ب ي ر ة البعض ك م ي ة ق ل ي ل ة كل ه م بحسبه فاجتمعوا حوله بعد ذلك إ ل ا شخص واحد لم ينزل إ ل ى الوادي ولم يجمع شيئا من تلك ا ل أ ح ج ا ر الكريمه ة ذ ا الشاهد موضع فالتفت إ ل ي ه و س أ ل ه أ م ا م الجميع لماذا لم تنزل إ ل ى الوادي وتحصل على هذه الخيرات من ا ل أ ح ج ا ر ا ل ك ر ي م ة وغيرها فقال له ش انا العبارة أ فضلت ا ل خ د م ة على ا ل ن ع م ة أ ن ا مقصدي أ ن ت وليس ا ل أ ح ج ا ر وليس ا ل أ م و ا ل شوف إ ل ي ك أ ن ت أ ن ا ما قصدي هذه ا ل أ م و ا ل ولا هذه ا ل أ ح ج ا ر ا ل ك ر ي م ة ا ل ن ت ي ج ة ما هي إ ذ ا ا ل إ ن س ا ن اذا, إذا توجه بهذا التوجه قال ا ل إ س ك ن د ر هكذا فلتستخلص الرجال فاستخلصه لنفسه وضع وزير وضع شيء آ خ ر المهم أ ع ط ا ه مقاما كبيرا نعم ل أ ن ه أ ر ا د ا ل إ س ك ن د ر نفسه ف إ ذ ا على هذا إ ذ ا ا ل إ ن س ا ن أ ك د رغبته إ ل ى الله تبارك وتعالى فسيكون له عطاء خاص من الباري جل وعلا هذا مورد ح ق ي ق ة ا ل شاهد أ ح ب ب ن ا أ ن نتمم ونؤكد به هذه ا ل ق ض ي ة أ م ا ب ا ل ن س ب ة ل ل أ د ب و ا ل ت أ د ب وهو إ ظ ه ا ر ما يليق ب ا ل م ت أ د ب معه ظاهرا وباطنا في الظاهر والباطن ت أ د ب يعني لا يكفي م ت أ د ب في الظاهر كمن هو واقف ل ل ص ل ا ة ولكن قلبه بعيد عن ا ل ص ل ا ة نهائيا ولا يكفي أ ن يكون خاشعا يعني وان كان الخشوع طبعا الباطني الخشوع أ د ب باطني يؤدي ل ل ظ ا ه ر ي ا ل ح ق ي ق ة لكن لو تصورنا أ ن ه و ا ل ل ه عنده شيء من هذا الخشوع ولكن ظاهرا لا يلتزم باداب وواجبات هذه ا ل ص ل ا ة الظاهريه ة مما يكفي وقد يخل بهذه ا ل ع ب ا د ة وبهذه ا ل ص ل ا ة إ ذ ن ا ل أ د ب ووقفت بين يديك مستكينا لك أ ن ت عبد ا لله تبارك وتعالى فحري بالعبد أ ن يقف أ م ا م الخالق المعبود جل وعلا م ت أ د ب ا ظاهرا وباطنا هذه أ و ل ن ق ط ة هنا م ل ا ح ظ ة ه ا م ة أ ي ه ا ا ل أ ع ز ا ء وهي ك الكريمات ذ ا الأخوات و أ ن ا ل أ د ب مع الباري جل وعلا له لوازم له لوازم يعني ليس امر محصور في ج ه ة ا ل ص ل ا ة مثلا مع الباري جل وعلا له لوازم اذا, إذا ما تتم هذه اللوازم اعتبر إ خ ل ا ل ب ا ل أ د ب مع الله تبارك و تعالى طبعا أ ن ه م ص ا د ق ك ث ي ر ة وفي أ و ل خ ط ب ة ج م ع ة في هذا المسجد ف ض ل ت الشيخ يوسف الله حفظه تطرق إ ل ى أ د ا ب المسجد مثلا على سبيل المثال زين؟ هذا لون من أ د ا ب ا ل أ د ب مع الله سبحانه وتعالى ما أ ر ي د أ ن ابينه أ ن هذه اللوازم ض ر و ر ي ة م ت أ د ب مع الله لكن لا ي ت أ د ب مع ا ل ق ر آ ن الكريم مثلا ي ت أ د ب مع الله ومع ا ل ق ر آ ن الكريم ه ولا يرى ض ب أ ن يوضع ع ل ي هشي ء ولا يرى ض ب أ ن يوضع على ا ل أ ر ض هذا شي ء جميل ل ك ن ل ا ي ت أ د ب نهائيا م ع أ ه ل البيت ص ل و الله ت ا و سلام ه اجمعين ما حصلت لنا ما ت ح ق ق ان هذه أ م و ر أ س ا س ي ة ولذا في ت ح ق ي ق هذا ا ل أ د ب وهذه اللوازم لا بد من ا ه ت م ا م ا ل إ ن س ا ن ب ا ل م س ا ئ ل ا ل ش ر ع ي ة ا ل ف ق ه ي ة نحن نعلم مثلا ا ل ق ر آ ن الكريم إ ذ ا استلزم أ م ر من ا ل أ م و ر إ ه ا ن ة ا ل ق ر آ ن يحرم خلاص بعض من يستلزم ا ل إ ه ا ن ة لكن لا يليق كوضعه على ا ل أ ر ض واحد يصلي قدام واحد ورا ص ا ئ ر وهكذا زين فعندنا أ ح ك ا م ش ر ع ي ة ايضا لا بد من الالتفات إ ل ي ه ا حتى يتحقق ا ل أ د ب زين كذلك المعصومين عليهم السلام نحن نعلم مثلا عندنا لا يجوز التقدم على المعصوم ضريح المعصوم عليه السلام وتجي أمامه وتصلي ج ي أمامه و ت احتراما و أ د ب ا مع المعصوم لا ا م تكون على جانب أ و تكون بالخلف تمام اذا لابد من الالتفات إ ل ى لوازم هذا ا ل أ د ب فلا يكفي إذن لابد اذا ب د نقولها لأننا إ فقط نركز وعلى ا ل م ن ا ج ا ة ونقول ا ل أ د ب في الدعاء والتوجه و إ ظ ه ا ر الخضوع والتذلل مثلا ونغفل وما نتعرف على ه الجوانب ا ل خ ر ه ذ ا التأدب وما يتحقق. تمام؟ ها فلهذا لابد إذن بالذات التأدب مع القرآن الكريم ومع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولهذا أهل عليهم يتحقق أجمعين أ ومع مع ذ س ك ر بعض النماذج التي فيها بيان ل ل أ د ب الظاهر ي والباطن ي كما بينت وهي ث ل ا ث ة أ م ث ل ة سريعه المثال ا ل أ و ل في ل غ ة ا ل م خ ا ط ب ة مع البار جل وعلا في س و ر ة الكهف في بيان ادب الخضر عليه السلام مع الله تبارك وتعالى هذا يعلمنا ا ل م خ ا ط ب ة فعلا يعني ل أ ن كلما أ ظ ه ر ت ا ل أ د ب و أ ص ب ح ت تعرف كيف ت ت أ د ب تكون ا ل ن ت ي ج ة كما ذكرنا والتي منها إ ق ب ا ل البارئ على هذا العبد الخضر في ثلاث القضايا ا ل م ع ل و م ة ا ل س ف ي ن ة والغلام والجدار أ ل ي س هو م أ م و ر من قبل الله بها كلها ها؟ او بعضها كلها م أ م و ر وفق المصالح أ ن يقوم بها ا ل س ف ي ن ة يخرقها والغلام يقتله والجدار يبنيه زين ما دام أ ن ه م أ م و ر هنا ي أ ت ي سؤال لماذا عندما أ ر ا د بيان ما فعل النبي موسى عليه السلام لاحظوا العبارات ا ل ث ل ا ث في ق ض ي ة ا ل س ف ي ن ة قال ف أ م ا ا ل س ف ي ن ة فكانت لمساكين يعملون في البحر ف أ ر د ت تفعل فاردت أ ن ا نسب الفعل إ ل ي ه وفي ق ض ي ة الغلام قال واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا أ ن يرهقهما طغيانا وكفرا فاردنا نا الفاعلين ما قال أ ر د ت ولا قال أ ر ا د الله قال ف أ ر د ن ا فنسب الفعل إ ل ى الله وهو أ ي ض ا و إ ل ي ه اختلفت ا ل ل غ ة صحيح وفي ق ض ي ة الجدار قال واما الجدار فكان لغلامين ي ت م ي ن في ا ل م د ي ن ة وكان تحته كنز لهما وكان أ ب و ه م ا صالحا ف أ ر ا د أ ر ا د الله احسنت ف أ ر ا د ربك ما دام انه م أ م ر بالقضاء لماذا لم يقل ف أ ر ا د الله ف أ ر ا د الله ف أ ر ا د الله فعلا يعني هذه حلها صعب الجواب ت أ د ب ا من الخضر عليه السلام لماذا غير في الخطاب ل أ ن ا ل ق ض ي ة ا ل أ و ل ى خرق ا ل س ف ي ن ة في ظاهرها عند الناس هؤلاء أ ن ه تخريب إ ذ ا يقول لهم اراد الله ان اخرقها ل حتى ت ك ل م ق ل ه الله ا سبحانه وتعالى احسنت لا يريد لنا الخير الله سبحانه و ت ي ر ت ص و ر على ا ل أ ق ل ا ل ق ض ي ة ا ل ث ا ن ي ة لا ق ض ي ة الغلام بعض قالوا كان ظاهره س ي ء و بعض قالوا ما تبين هذا الظاهر أ م ا م الناس فلذا خلاها وسط قال ف أ ر د ن ا فالذين لا يعرفوا بسلوك هذا الغلام فينسبون الفعل إ ل ى الخضر و اللي ي عرفوا ا ل سلوك أ ن ه س ي ء ه ذ ا يستحق إ ل ى الله سبحانه وتعالى صحيح؟ إيه؟ حسب لأن الناس, مختلفين في لان الناس مختلفون في, في تمييز ا ل ق ض ي ة بينما ق ض ي ة الجدار نسبه إ ل ى الباري جل وعلا ل أ ن ه ما في تصور عند هؤلاء ولا واحد مطرودين من ا ل م د ي ن ة ف أ ب و ا أ ن يضيفوهما حتى طعام م ع ط و ه م وطردوهم ويشوف الجدار يقول الان ي ب ن ي هذاك الجدار للغلامين الذين أ ب و ه م ا كان صالح هذا عمل خير محض ظ إ ح س ا ن بل فيه إ ح س ا ن ولهذا نسبه إ ل ى الباري جل وعلا يقول الله سبحانه وتعالى كريم أعطى أعطى وفيها تناسي للذات تناسي للذات وهذه من أ ع ظ م ا ل أ م و ر حقك في ا ل ت أ د ب الظاهري والباطني ا ل ت أ د ب الباطني إ ذ ن أ ن ننسب كل خير و ن ع م ة إ ل ى الباري جل وعلا وفي الظاهر ب ا ل ل غ ة كما بينا من هذا المثال الرائع في س و ر ة الكهف وفي هذه القضايا هذا المثال ا ل أ و ل المثال الثاني ب س ر ع ة أ ق و ل أ ي ض ا في ا ل ت أ د ب قلنا مع أ ه ل البيت مع رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه و سلم دخل أ ب و ذر الغفاري رضوان الله عليه يوما على رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه و سلم كان ب ا ل م ز ر ع ة و رسول الله كان نائم أ و أ خ ذ الله ش و ي ة ر ا ح ة فراه أ ب و ذر أ ب و ذر يستغل هذا الوجود المبارك و إ ن كان وجود النبي كاف وشاف ن لكن يريد يستفيد من هذا الوجود يريد ي س أ ل من عنده يحدثه زين يقول لرسول الله اجلس ما يقدر يقول اجلس للفعل اماره مع, ان مع انه يعني يريد الخيره ولد الزبرجنه يقول لك قم قعد استغفر الله لاحظوا ماذا فعل ابو ذر ر ض و الله ع ي ه راح إ ل ى السعفه و كسر ا ل س ع ف ة أ ح د السعفات فانتبه النبي ب ا ل صلى و ت انتبه هذا ا ن ب ي ص ل الله عليه و آ ل ه و سلم لكنه هو مبتسم و م ت س م يعني يقول لابي ذر يا أ ب ا ذر يعني تعتقد اني لا أ ع ل م بما فعلت و ما غايتك تنام عيني ولا ينام ولا قلبي تنام عيني ولا ينام قلبي どう الرحمن ا ل ر ح し م ا م ا يجيب ا ل م ض ط ر إ ذ ا د ع ا ه و ي ك ش ف ا ل س و ء و ا من اجل ان نكونوا اجل ان و ن و ا من ا ل ان نكونوا من اجل ان نكونوا من اجل ان و ن و ا م ا ل ان و ن ا من اجل ان نكونوا م ا ل ان ن و ن و ا من ل ان ن و ن و ا من اجل ان نكونوا ن اجل ان ن ا من اجل ان نكونوا ن اجل ان ن ك و ن و من اجل ان نكونوا من ا ل ان ن و ن و ا من اجل ان ن ك و ا م ي اجل ان ن ك و ن ا م ا ل ان ا من ل ان ن ك و ا من اجل ان نكونوا من اجل ان نكونوا م اجل ان ان ا ل ان ان ا ل ط ن ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ا ل ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ا ل ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان أ ن ان ان ان اللهم ع ط ا ر ة ا ل ع صل و م فاطمة ة ع ي ه السلام و على أ محمد ل وال آل محمد الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن وليك الحج ة 「それ و ا ت ك علي وعلى آ ب في هذه ا さい」「先生」「先生」「先生」「先生」「先生」「先生」「先生」「先生」「先生」「先生」「先生」「先生」「先生」「先生」「先生」「先 ا 先生」「先生」「先 حتى تسكنه أ ر ض ك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحم إ ل ى ذوينا وذويكم ولقضاء الحوائج ولشفاء المرضى رحم الله من هذا ا ل ف ا ت ح ة مع الصلاوات